اعوذ الله من الشيطاء بسم الله الرحمن الرحيم لا يحلوكم Bye. Uh -huh. All ah. فأت الله ظنيانهم من القواعد فخوى عليه مستقف Om het Thank you. فالقرب كان ما كنا مع الله من الشيطان كذلك يجدل الله المستقي من الذين تتوفر Thank yeah. you. I right. Yeah, cool. Oh, I'm well. Oh! <laughs> Oh! <laughs> Thank you. and to look it to... The world the Amen. Uh -huh.